ولهم في الاخره عذاب عظيم ولما بين الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم بين صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلوا ظاهرهم فيما يبدو للناس فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين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 أجاب على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم أنؤمن كإيمان خفاف العقول والحق أنهم هم السفهاء ولكنهم يجهدون ذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون واذا التقوا المؤمنين قالوا صدقنا بما تؤمنون به يقولون ذلك خوفا من المؤمنين واذا انصرفوا عن المؤمنين الى رؤسائهم منفردين بهم قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم انا معكم على طريقتكم ولكن نوافق المؤمنين ظاهرا سخريه بهم واستهزاء الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم ولهذا أجر لهم أحكام المسلمين في الدنيا وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم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 وهكذا المنافقون لا يرون في الاسلام الا الشده والقسوه ولما ذكر الله انواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين ناداهم جميعا داعيا اياهم الى افراده بالعباده فقال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 فلا تجعلوا لله أنداذا وانتم تعلمون فهو الذي جعل لكم الأرض بصاطا ممهدا وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان وهو المنعم بإنزال المطر فأمت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا لكم فلا تجعلوا لله شركاء وامثالا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 ولو كانت اقصر سورة منه ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ذلك ولن تقدروا عليه أبدا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 واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله ويقطعون ما أمر الله بوصله كالارحام ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي فهؤلاء هم الناقصة حضوظهم في الدنيا والآخرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم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 وكل منها أكلا هنيئا واسعا لمنغص فيه في أي مكان من الجنة وإياكم أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها فتكون من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهم الله عنها فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كان فيها وقال الله لهما وللشيطان انذلوا إلى الأرض بعضكم أعداء بعض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 وهي المذكورة في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سورة الأعراف الآية الثالثة والعشرون فقبل الله توبته وغفر له فهو سبحانه كثير التوبة على عباده رحيم بهم قلنا اهبطوا منها جميعا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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم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 ولا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه ورئاسة واتقوا غضبي وعذابي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تخلطوا الحق الذي أنزلته على رسلي بما تفترون من اكاذيب ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمكم به ويقينكم منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وادوا الصلاه تامه باركانها وواجباتها وسننها واخرجوا زكاه اموالكم التي جعلها الله في ايديكم واخضعوا لله مع الخاضعين له من امه محمد صلى الله عليه وسلم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 أفلا تنتفعون بعقولكم واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين واطلبوا العون على كل احوالكم الدينيه والدنيويه بالصبر وبالصلاه التي تقربكم الى الله وتصلكم به فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من ضر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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واجعل بينكم وبين عذاب يوم القيامة والقاهرة بفعل الأوامر وترك النواهي ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا ولا تقبل فيها شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن من الله.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 حتى لا يكون لكم بقاء ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهم امعانا في إذلالكم وإهانتكم وفي إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تنظرون كُلُوا مِن نِّعْمَةِ عَلَيْكُمْ أَن شققنا لَكُمُ الْبَحْرَ فَجَعَلْنَاهُ طَرِيقًا يَابِسًا تَسِيرُونَ ف وَأَغْرَقْنَا عَدُوَّكُمْ فِرْعَوْنَ وَأَتْبَاعَهُ أَمَامَ أَعْيُنِكُمْ وأنتم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَاذْكُرُوا مِن هَٰذِهِ النِّعْمَةِ مُوَعَدَتَنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِيَتِمَّ فِيهَا إِنزَالُ التَّوْرَاةِ نُورًا وَهُدًى ثُمَّ مَا كَانَ مِنكُم إِلَّا أَن عَبَدتُمُ الْعِجْلَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ بِفِعْلِكُمْ هَٰذَا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نؤخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَتَظُرُونَ وَذَكُرُ حِينَ قَالَ أَبَاكُمُ خَاطِبِينَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِجُرْأَةٍ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ عَيَانًا لَا يُحْجَبُ عَنْنَا فَأَخَذَتْكُمُ النَّارُ الْمُحْرِقَةَ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 وَإِذْ قُلْنَ دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدُوا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَذَكُورُ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حِينَ قُلْنَا لَكُمْ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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاذْكُرْنَا أَخَذْنَا عَلَيْكُمْ من الْعَهْدِ الْمُؤَكَّدِ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرَفَعْنَا الْجِبَالَ فَوْقَكُمْ تَخْوِيفًا لَكُمْ وَتَحْذِيرًا مِنْ تَرْكِ العمل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 إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من ينظر إليها قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ثم تمادوا في تعنتهم قائلين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 ومثل احياء هذا الميت يحيي الله الموتى يوم القيامه ويريكم الدلائل البينه على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه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 وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ وَالْمُعْجِزَاتِ والمعجزات حَتَّى حتى صارت مثل الحجارة بَلْ بل صَلَابَةً مِنْهَا منها فهي لا تتحول عن حالها أبدا الْحِجَارَةُ الحجارة فتتغير وتتحول فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبه وليست كذلك قلوبكم وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم به وسيجازيكم عليه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 وإذا قال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين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 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومن اليهود طائفة لا يعلمون التوراة إلا تلاوة ولا يفهمون ما دلت عليه وليس معهم إلا اكاذيب أخذوها من كبرائهم يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله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 وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا, ثم توليتم إلا قليلا منكم وألتم معرضون والكر يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم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 ثم بعد هذا العهد الذي أخذ عليكم وصرفتم معرضين عن الوفاء به إلا من عصمه الله منكم فوفى لله بعهده وميثاقه وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم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 اِذَا أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم مستعينين عليهم بالاعداء ظلما وعدوانا واذا جاءوكم اسرى في ايدي الاعداء سعيتم في دفع الفديه لتخليصهم من اسرهم مع ان اخراجهم من ديارهم محرم عليكم فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراه من وجوب فداء الاسرى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 بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسبب تحريفهم التوراه من قبل وللكافرين بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مذل يوم القيامه واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراء ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله على رسوله من الحق والهدى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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالايات الواضحات الداله على صدقه ثم بعد ذلك جعلتم العجل الها تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه وأنتم ظالمون لإشراككم بالله وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق امتحانا وابتلاءا للناس وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذره ويبين له بقولهما إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر فمن لم يقبل نصحه ما تعلم منهما السحر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 لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة رعنا أي راع أحوالنا لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها معنى فاسدا وهو الرعونه فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها انظرنا أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور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 والله ذو الفضل العظيم. ما يحب الكفار أياً كانوا أهل كتاب أو مشركين، أي نزل عليكم أي خير من ربكم قليلا كان أو كثيرة. والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده. والله صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال أحداً من الخلق إلا منه، ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب.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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرِدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنَادِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَدُّوا الصَّلَاةَ تَامَّةً بِأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا وَأَخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ جِدَ اللَّهِ أَيُّ يُذْكَرَ فِيهَا سَمُوهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَاءَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيُّ يَدْخُلُوهَا إلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِذْ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 لا يعتريهم شك ولا يمنعهم عناد إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك أيها النبي بالدين الحق الذي لا مريه فيه لتبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار وليس عليك إلا البلاغ المبين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 الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من اهل الكتاب يعملون بما في ايديهم من كتب منزله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 قال إني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكليف فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه قال الله لنبيه إبراهيم إني جعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك قال إبراهيم واجعل يا ربي من ذريتي كذلك فإن يقتدي بهم الناس قال الله مجيبا إياه لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك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 قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير واذكر ايها النبي حين قال ابراهيم وهو يدعو ربه رب اجعل مكه بلدا امنا لا يتعرض فيه لاحد بسوء وارزق اهله من انواع الثمرات واجعله رزقا خاصا بالمؤمنين بك وباليوم الاخر قال الله ومن كفر منهم فاني امتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا ثم في الاخره الجئه مكرها الى عذاب النار وبئس المصير الذي يرجع اليه يوم القيامه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا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 إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والربائل إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك ومن يرغض عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره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 ووصى إبراهيم ابناءه بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين ووصى بها كذلك يعقوب ابناءه قال مناديين أبناءهما إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا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 وأمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وأمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب وأمنا بالتورات التي اتاها الله موسى والإنجيل الذي آتاه الله عيسى وأمنا بالكتب التي اتاها الله الأنبياء جميعا لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم جميعا ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم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 قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ قُلْ أَيُّهَا النَّبِيُّ أَتُّ جَادِلُونَنَا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ فِي أَنَّكُمْ أَوْلَى بِاللَّهِ وَدِينِهِ مِنَّا لأن دينكم أقدموا وكتابكم أسبق فإن ذلك لا ينفعكم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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَمْ تَقُولُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَنْبِيَاءَ مِنْ وَلَدِ يَعْقُوبَ كَانُوا عَلَى مِلَّةِ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ قُلْ أَيُّهَا النَّبِيُّ مُجِيبًا إِيَّاهُمْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ فَإِنْ زعموا أنهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا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 ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للايمان به وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغه وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة إن الله بالناس لرؤوف رحيم فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ قَدْ رَأَيْنَا أَيُّهَا النَّبِيُّ تَحَوُّلَ وَجْهِكَ وَنَظَرَكَ إِلَى جِهَةِ السَّمَاءِ تَرَقُّبًا وَتَحَرّيًا لِنُزُولِ الْوَحْيِ بِشَأْنِ الْقِبْلَةِ وَتَحْوِيلِهَا إِلَى حَيْثُ يُحِبُّ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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين اتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم, ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنمتحننكم بأنواع من المصائب بشيء من الخوف من أعدائكم وبالجوع لقلة الطعام وبنقص في الأموال لذهابها أو مشقة الحصول عليها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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُلَائِكَ الْمُتَصِفُونَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَهُمْ ثَنَاءٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي مَلَأِ الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى وَرَحْمَةٌ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إلَى طَرِيقِ الْحَقِّ إِنَّ الصَّفَاءَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المتخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 لعلموا أن المتفرد بالقوة جميعا هو الله وأنه شديد العذاب لمن عصاه لو يرون ذلك لما أشركوا معه أحدا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وذلك حين يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم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 وما هم بخارجين من النار وقال الضعفاء والاتباع ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرأوا منا وكما أراهم الله العذاب الشديد في الآخرة يريهم عقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل ندمات واحزانا وليسوا بخارجين أبدا من النار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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَإِذَا قِيلَ لِهَٰؤَلَاءِ الْكُفَّارِ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالنُّورِ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 فمن اضطر غير باغ وَلَا عاد فلا إِثْمَ عليه إِنَّ الله غفور رحيم إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير ذكات شرعية والدم المسفوح السائل ولحم الخنزير وما ذكر عليه غير اسم الله عند تبكيته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 وإن الذين اختلفوا في الكتب الْإِلَهِيَّةِ فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي مُفَارَقَةٍ وَمُنَازَعَةٍ بعيدة للحق ليس البر أَن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حب. واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه, وأقام الصلاة واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا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 ولكن الخير كل الخير في من آمن بالله إلها واحدا وآمن بيوم القيامة وبجميع الملائكة وبجميع الكتب المنزله وبجميع الأنبياء دون تفريق وانفق المال مع حبه والحرص عليه على ذوي قرابته ومن فقد اباه دون سن البلوغ وذوي الحاجة والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه والذين تعرض لهم حاجة توجب سؤال الناس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 واجتنبوا ما نهاهم الله عنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى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 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدا وعدوانا معاقبة القاتل بمثل جنايته فالحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى فإن عفى المقتول قبل موته أو عفى ولي المقتول مقابل الدية وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه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 ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلكم تتقون ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم بحقن دمائكم ودفع الاعتداء بينكم يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فُرِضَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ عَلَمَاتُ الْمَوْتِ وَأَسْبَابُهُ إِنْ تَرَكَ مَالًا كَثِيرًا أَنْ يُصِيَ لِلْوَالِدَيْنِ وَلِدَوِي الْقَر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 فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اسمع عليه ان الله غفور رحيم فمن علم من صاحب الوصيه ميلا عن الحق او جورا في الوصيه فاصلح ما افسد الموصي بنصحه واصلح بين المختلفين على الوصيه فلا اسمع عليه بل هو مأجور على إصلاحه إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم الصيام من ربكم كما فرض على الأمم من قبلكم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 عالم بأحوالهم سامع لدعائهم فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم وجب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية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 وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل ثم اكملوا الصيام بالإنساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في المساجد لأن ذلك يبطلها تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين الحلال والحرام فلا تقربوها ابدا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 ومجيئكم للبيوت من ابوابها ايسر لكم وابعد عن المشقه لان الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقه عليكم واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بالعمل الصالح لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه والنجاه مما ترهبون منه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا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 ولا تتجاوزوا حد الممثلة إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده وخافوا الله في تجاوز ما أذن لكم فيه واعلموا أن الله مع المتقين له بالتوفيق والتأييد وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة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 سيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله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 هو أد الحج والعمرة تامين مبتغين وجه الله تعالى فإذا منعتم من إتمامهما بمرض أو بعدو أو نحو ذلك فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه ذبحه فإن كان غنوعا من الحرم فليذبح حيث منع وإن كان غير ممنوع من الحرم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 ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بابراهيم عليه السلام لا كما كان يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهليه واطلبوا المغفره من الله على تقصيركم في اداء ما شرع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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفتد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفتاد وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدا في الأرض من أجل أن يفتد بالمعاصي ويتلف الزرع ويقتل المواشي والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله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 رؤوف بهم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الاسلام جميعه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 ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب اسال ايها النبي بني اسرائيل سؤال توبيخ لهم كم بين الله تعالى لكم من ايه واضحه داله على صدق الرسل فكذبتموها واعرضتم عنها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 وَمَقْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْضًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَقْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 توفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم لعوجاج فيه وهو طريق الإيمان أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم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 ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعونها قل مجيبا إياهم ما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب فليصرف للوالدين وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة وللمحتاج من اليتامى وللمعدنين الذين ليس لهم مال وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه وما تفعلوا أيها المؤمنون من خير قليلا كان أو كثيرا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَسَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئَهُ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئَهُ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ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 للقعدة القعده الحجه والمحرم ورجب قل مجيبا اياهم القتال في هذه الاشهر عظيم عند الله ومستنكر كما ان ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله مستقبح كذلك ومنع المؤمنين عن المسجد الحرام واخراج اهل المسجد الحرام منه اعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام والشرك الذي هم فيه اعظم من القتل ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم ايها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا ومن يرجع منكم عن دينه ويمت وهو على الكفر بالله فقد بطل عمله الصالح ومآله في الآخرة دخول النار وملازمتها أبدا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 اولئك يطمعون في رحمة الله ومغفرته والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 ولأمة مؤمنة مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم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 قل مجيبا إياهم الحيض أذى للرجل والمرأة فاجتنبوا جماع النساء في وقته ولا تقربوا هن بالوطء حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن منه بالغسل فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعهن على الوجه الذي أباح لكم طاهرات في قبلهن إن الله يحب المكترين من التوبة من المعاصي والمبالغين في الطهارة من الأخباب نساءكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد كالأرض التي تخرج الثمار فاتو محل الذرع وهو القبل من اي جهه شئتم وكيفما شئتم اذا كان في القبل وقدموا لانفسكم بفعل الخيرات ومنه ان يجامع الرجل امراته بقصد التقرب الى الله ورجاء الذريه الصالحه واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ومنها ما شرع لكم في شان النساء واعلموا انكم ملاقوه يوم القيامه وتقفون بين يديه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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد كقول أحدكم لا والله وبل والله فلا عليكم ولا عقوبة في ذلك ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان والله غفور لذنوب عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم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 وَإِن عَزَمُ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِن قَصَدُوا الطَّلَاقَ بِاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى تَرْكِ جِمَاعِ نِسَائِهِمْ وَعَدَمِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِأَقْوَالِهِمُ الَّتِي مِنْهَا الطَّلَاقُ عَلِيمٌ بِأَحْوَالِهِمْ وَمَقَاصِدِهِمْ وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 بما تعرف عليه الناس وللرجال درجة أعلى عليهم من القوامة وأمر الطلاق والله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في شرعه وتدبيره الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في افتدت به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 فإن خاف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما فلا حرج عليهما أن تخلع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل طلاقها تلك الأحكام الشرعية هي الفاصله بين الحلال والحرام فلا تتجاوزوها ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك وتعريضها لغضب الله وعقابه فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيْتَ أن رَاجعَ يُقِيمَا ظَنَّ أَيْ حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد حتى تتزوج رجلا غيره زواجا صحيحا لرغبة لا لقصد التحليل ويجامعها في هذا النكاح فيطلقها الزوج الثاني أو توفي عنها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا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 وإذا طلقتم نساءكم فقضى انتهاء عدتهن فلكم ان تراجعوهن او تتركوهن بالمعروف دون رجعه حتى تنقضي عدتهن ولا تراجعهن لاجل الاعتداء عليهن والاضرار بهن كما كان يفعل في الجاهليه ومن يفعل ذلك بقصد الاضرار بهن فقد ظلم نفسه بتعريضها للاثم والعقوبه ولا تجعلوا ايات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ عليها واذكروا نعم الله عليكم ومن اعظمها ما انزل عليكم من القران والسنه يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا وخافوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه واعلموا ان الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء وسيجازيكم باعمالكم وَإِذَا طلقتم النِّسَاءَ فبلغن أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إِذَا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث طلقات وانتهت عدتهن.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 وانتم لا تعلمون ذلك والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف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 لا يكلف الله نفسا أكثر من ساعتها وقدرتها ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر وعلى والد الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك إذا كان بعد تشاورهما وترضيهما على ما فيه مصلحة المولود وإن اردتم أن تطلبوا لأولادكم مربعات غير الأمهات فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من اجره بالمعروف بلا نقص أو مماطلة واتقوا الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أن الله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبه في خطبه المعتده من وفاه او طلاق بائن دون التصريح بالرغبه كان يقول اذا قضت عدتك فكيف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 مما أباح لكم وحرم عليكم فاحذروه ولا تخالفوا أمرا واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده حليم لا يعاجل بالعقوبة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا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 وَإِن طلقتموهن من قَبْلِ أَن تمسوهن وَقَدْ فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فرضتم فَانْصُفُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن يعفون أو يعفو الذي أَوْ تَسْتَغْفِرُوا النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتم زوجاتكم اللاء عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن إلا أن يسمحن لكم عنه إن كنا رشيدات أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن، وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق فإن الله بما تعملون بصير فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه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 ومنه الصلاة على كمالها وتمامها مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجا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 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة سورة البقرة الآية الرابعة وثلاثون بعد المئتين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المكسرة بالطلاق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 ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الم يبلغ علمك ايها النبي خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء او غيره وهم طائفه من بني اسرائيل فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم اعادهم احياء ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إن الله لد عطاء وفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله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 إن في ذلك لعلامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني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 قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيره بإذن الله والله مع الصابرين فلما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم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 لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوتا وجنوده وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاق الله يوم القيامة كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلب الطائفة كافرة كثيرة العدد بإذن الله وعونه فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثرة والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم ولم فَأَبْرَزَ رَسُولُ دَالُوتَ وَجُنُودُهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَلَمَّا خَرَجُوا ظَاهِرِينَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ تَوَجَّهُوا إِلَى اللَّهِ بِالدُّعَاءِ قَائِلِينَ رَبَّنَا صُبَّ عَلَى قُلُوبِنَا الصَّبْرَ صَبًّا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا حَتَّى لَا نَفِرَّ وَلَا نُهْزَمَ أَمَامَ عَدُوِّنَا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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الذي لا اله يعبد بحق الا هو وحده دون سواه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 وقد وقع منه ذلك لأن الله آتاه الملك فطغى فبين له إبراهيم صفات ربه قائلا ربي الذي يحيي الخلائق ويميتها قال الطغية عنادا أنا أحيي واميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عمن أشاء فأتاه إبراهيم عليه السلام بحجه أخرى أعظم قال له إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهه المشرق سأتي بها أنت من جهة المغرب فما كان من الطغية إلا أن تحير وانقطع وغلب من قوة الحجه والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وتغيانهم أو كالذي مر على قريه وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها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 وَنُورُ إِلٰهِ مَا رِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَنُورُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها وهلك سكانها فأصبحت موحشة مغفرة قال هذا الرجل متعجبا كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها فأماته الله مدة مئة عام ثم أحياه وسأله فقال له كم مكرت ميتا قال مجيبا مكرت مدة يوم أو بعض يوم قال له بل مكثت مئة سنة تامة فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب فها هو ذا باق على حاله لم يتغير مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام والشراب انظر إلى حمارك الميت ولنجعلك علامة بينة للناس دالة على قدرة الله على بعثهم. وانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتبعدت كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض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 قال بلا ولا ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعه ثم نيا أتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام يا رب أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى. قال له الله أولا تؤمن بهذا الأمر؟ قال إبراهيم بلا قد آمنت ولكن زيادة في طمأنينة قلبي. فأمره الله وقال له خذ أربعة من الطير.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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما له رئاس كَالَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِئَاءً نَاسٍ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويندحوه وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب فأصاب ذلك الحجر مطر غزير، فأزح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه فكذلك المراؤون يذهب ثواب اعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء والله لا يهدي الكافرين الى ما يرضيه تعالى وينفعهم في اعمالهم ونفقاتهم ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير هو مثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكره.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 ثم ضرب تعالى مثالا يصور به حال المنفق ما له رياء فقال أيود أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرِ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 والله يعيدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعا والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله أو التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم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 وَإِن تُخْفُوهَا وَتُعْطُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سِيَأَتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرٌ إِنْ تُظهِرُ مَا تَبْذِلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ فَنِعْمَ الصَّدَقَةُ صَدَقَتُكُمْ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُعْطُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِظْهَار لأنه أقرب إلى الإخلاص وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها والله بما تعملون خبير فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفتكم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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بتيما لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الاعمال الصالحه وادوا الصلاه تامه على ما شرع الله واتوا زكاه اموالهم لمن يستحقها لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من امورهم ولهم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الذباء ان كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا الله بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه واتركوا المطالبه بما بقي لكم من اموال ربويه عند الناس ان كنتم مؤمنين حقا بالله وبما نهاكم عنه من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير او شر لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزياده العقوبه على سيئاتهم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وَالْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَيِّ يَكْتُبَكَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَالْيَكْتُبْ وَالْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْقَى سَمِينُهُ شَيْئًا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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أنت تضل, أن تضل إحداهما فتذكر ظل إحداهما إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى ألا ترتابوا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 وَإِنَّ تَفْعَلُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِيَاء أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّبَعُوا رَسُولَهُ إِذَا تَعَمَّلْتُم بِالدِّينِ بِأَنْدَىٍّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إلَى مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ فَأَكْتُبُوا ذَلِكَ الدِّينَ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 فلا يخفى عليه شيء وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فان فَإِمْ بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أَمَانَتَهُ وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وان كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقه الدين فيكفي ان يعطى الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق يكون ضمانا لحقه إلى أن يقضي المدين ما عليه من دين فإن وثق بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا اشهاد ولا رهن ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداؤه لدائمه وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئا فإن أنكر كان على من شهد المعاملة ان يؤدي الشهادة ولا يجوز له أن يكتمها ومن يكتمها فإن قلبه قلب فاجر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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه فمن كسب خيرا فله ثواب ما عمل لا ينقص منه شيء ومن كسب شرا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه غيره